كتاب والمشركين هم ستين حتى تأتيه البيل رسول من الله يتلو صحبا مطهرة رسول من الله يتلو صحبا فيها كتب قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تفرق الذين لا أخطر كتاب إلا من بعد ما جاءتهم الزينة وما لِخَيْرٍ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاءُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِخَيْرٍ لَهُ ذِيلٌ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وذلك دِينُ الْقَيِّمَةِ وذلك دين إن الذين كفوا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خاربين فيها إن الذين كفوا من أولئك هم شر بري أولئك هم شر بري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بري إن الذين ذاؤهم عند ربهم جنات عدن يدخلهن عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الانهار بالذين فيها ينات وارين سيرين تحتها الأنهار قارين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن رضي عنهم عنه ذلك لمن خشي ربه gesù لمن kan i